لن تتزوجي محمدا خويلد شيخ يحب الخمر أما ابنته فتحب محمدا عليه السلام خديجة تهيم بهذا الفتى العشريني الذي تحلم به فتيات قريش لا أصنام لا خمر ولا خنا، لا ميسر ولا قمار رجولة وجمال وذكاء وأمانة كيف السبيل إلى هذا القمر الذي يسير على الأرض؟ كيف السبيل يا ابن خويلد وأنت أكبر منه سنا؟ كيف السبيل ووالدك يرفض تزويجه رغم كل صفاته؟ كانت خديجة في منافسة مع جميلات قريش، وهي تدرك حجم المنافسة، لكنها تدرك أن محمد يفوق سنه عقلا وتفكيرا، وأن المرأة بالنسبة له ليست مجرد وجه فاتن أو جسد مثير، بل هي روح وعقل. هي إنسان حافل بالمشاعر قبل ذلك وأن الزواج مشاركة وتنازل ورسالة اقتحم هذا البدر قلبها فهي هالكة إن تركت هذا البدر يتوارى عن سمائها أي عالم مظلم سيحتويها دون محمد؟ فاتحت محمدا بالأمر فوافق بقيت مشكلة الشيخ لا بأس فلقد أعدت خديجة خطة محكمة بالحب أعدت أقداح الخمر لوالدها فاستسلم الشيخ للشراب حتى بدأ الشراب يلعب برأسه فألبسته ملابس أنيقة ثم أخبرته بأن محمدًا يخطبها فوافق على الفور وبدأت الدفوف تبهج عرس محمد وخديجة وتواصل الحفل حتى أفاق الشيخ من سكرته فرأى أناقته وسط أجواء الاحتفال والتبريكات والتهاني ما الذي يحدث؟ نادى خديجة فلما جاءت قال ما شأني هذا قالت زوجتني محمد ابن عبد الله فانتفض وقال أزوج يتيما أبي طالب لا لعمري عندها أمطرته بسيل من العتاب وذكرته قريش وذكرته بسمعته بين قومه، فقالت: أما تستحي؟ تريد أن تسفه نفسك عند قريش؟ فلم تزل تهمس به وتعاتبه حتى لان ورضي. عندها لم تتسع الأرض لفرحها. غدت أسعد امرأة في الكون. يتبختر قلبها بين مواكب الغيرة وغبطة الفتيات فقد نالت أعظم الرجال بين قومها وأرقهم وألطفهم عندها يخيط ثوبه ويرقع دلوه ويخصف نعله ويخدم أهله تغمره بدلالها وتواسيه بمالها فيرزقهم الله أربع زهرات هن زينب فرقية فأم كلثوم ففاطمة يلاعبهن ويلاعبنه يتراكضن نحو أحضانه وقبلاته ودلاله يتنافسن على ركوب ظهره والتعطر بثيابه يتسابقن لاستقباله وحمل ما بين يديه ورؤية ما أحضر لهن كأني بهن وإحداهن تغسل ثوبه والثانية تسرح شعره والثالثة تعبث بلحيته وفاطم الصغيرة تلثغ وتتقلب في حجره ويقص عليهن حكايات أسفاره أو حكايات طفولته مع آمنة الحبيبة أو بين مرابع حليمة أو يعلمهن التوحيد كأني بخديجة تنظر إليهم من بعيد وتبتسم وقلبها يقول يا إلهي ما أجمله وأجملهن، ما أجمله وأجملهن، لكن أمراً كان يحزنه خارج هذا البيت المزين بالسعادة،